اِذَا الْقُ فِيها سَمِعوا لَها شَهِيقا وَهِي تَفُور تَكَادُ تَمييزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا الْقِيَ فِيها فَوْجٌ سَأَلَهُم خَزَنَتُها سَأَلَهُم خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِير